بسم الله الرحمن الرحيم قال رحمه الله والأسماء المبهمة هذا القسم الثالث من أقسام الفاض العموم أي إذا أتى شيء منها فيراد به العموم وقوله الأسماء المبهمة أي غير المعينة فتشمل كل شيء ممثل رحمه الله الأسماء المبهمة فقال كمن في من يعقل أي في الخطاب الموجه للعاقل كقوله سبحانه من يعمل سوءا يجز به من يعمل فقول لمن يعني أي واحد به من ذكر أو ونثى غني أو فقير يعمل صالح ليجز به قال وما سواء كانت موصولة أو شرطية أو استفهامية تفيد كذلك العموم قال سبحانه وما أنفقتم من خير فإن الله يعلم وما أي أي واحد ينفق من ذكر أو أنثى صغير أو كبير غني أو فقير فالعجل يخلف عليه ذلك المال وأي للجميعين للعاقل وغير العاقل فمن الخطاب فيه للعاقل فمن الخطاب فيه لغير العاقل أيما الاجلين قضيت ين اي اجل ومن الخطاب للعاقل لنعلم اي الحزبين احصى قال وأين للمكان مثل تقول لصاحبك أين أنت يعني في أي مكان كنت بر أم بحر قال سبحانه أينما تكونوا يدرككم الموت يعني كل مكان يمكن أن يكون فيه الموت، ومتى للزمان؟ فتقول الشخص متى ذهبت؟ هذا عام، يعني متى الزمن الذي ذهبت فيه هل أم مساء أم غير ذلك؟ قال سبحانه متى نصر الله يعني هل هو قريب أم بعيد؟ قال وما في الاستفهام مثل لو تقول للشخص ما عندك ما هو الذي عندك مال أم رجل أم ماذا؟ قال سبحانه ويما يونادين فيقول ماذا أجبتم المرسلين أصلها ما واذا هذا اسم شارة يعني ما هذا الذي أجبتم به المرسلون أجبتم به المرسلين والجزاء مثل لو تقول كقوله سبحانه وما أنفقتم من شيء فهو يخلفه وغيره مثل خبر كما قال سبحانه وما عند الله خير للأبرار يعني الذي عند الله خير وهذا عام أي كل ما عند الله فهو خير للأبرار وقوله ما عند الله خير وابقى وقوله ما عندكم ينفذ وما عند الله باقي جميع ما عندكم ينفذ ينفذ وما عند الله باقي فكل اسم مبهم فهو من الفاض العموم ومن ذلك أيضا أسماء الموصولة الذين وما تفرع منها قال سبحانه إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات كانت لهم جنات الفردوس إن الذين أي كل واحد منهم من الذكر والأنثى موعود بالجنة من المؤمنين بالفردوس العالم واللفظ الرابع قال ولا أي نافية للجنس السابق للنكرات لذلك <تصفيق> قال ولا في النكرات يعني إذا كانت نكرة مثل رجل ودخل على هذه النكرة ألا أنه في الجنس تكون للعموم قال كقولك لا رجل في الدار أي لا رجل سواء صغير او كبير في الدار وك قولك لا اله الا الله لا هذه نافية الجنس اله نكره اي لا يوجد اي اله الا الله سبحانه وتعالى قال تعالى فلا رفث ولا فسوق ولا جدال في الحج كلها نكرات دخل على كل واحد منها لا النافية للجنس هذه الفاظ أربعة ذكرها المصنف فهناك غيرها لم يذكرها مثل كل وهي من الفاظ العموم بل هي من أقوى الفاظ العموم قال سبحانه كل نفس ذيقة الموت ومن الفاظ أيضا كلمة جميع قال سبحانه لآمن من في الأرض كلهم جميعا ومثل كافة قال سبحانه وقاتم مشركين كافة كما يقاتلونكم كافه ومثل ايضا معشر, معشر النساء وهكذا ومن الفضل العموم ايضا المضاف الى اسم المفرد المضاف الى اسم مثل قوله سبحانه وإن تعد نعمة الله نعمة هذه اسم مفرد نعمة مضاف مفرد وضيفة الاسم وهو لفظ الجلالة هو المراد وإن تعد نعم الله وكذلك الجمع إذا وضيف الاسم قال سبحانه وصيكم الله في أولادكم أولاد هذا المضعف والكاف ضمير اسم يعني يصيكم الله في كل ولد من أولادكم سواء كان صغيرا أم كبيرا ذكرا كان أم أنثى عاقلا أو مجنونا ولما ذكر رحمه الله الفاضل عموم انتقل بعد ذلك إلى مسألة أخرى وهي أين يكون العموم هل نأخذه من الألفاظ وهل يدخل الفعل في العموم والقضايا الخاصة هل تدخل في العموم أم لا قال والعموم من صفات النطق يعني والعموم من صفات اللفظ أي لا نأخذ العموم إلا من الفاظ فقط فلو قلت كل مسلم مآله للجنة يصح هذا العموم في الأزمان السابقة واللاحقة والحالية. ما هي الأشياء التي لا يصح فيها العموم قال ولا يصح دعوة العموم ولا تصح دعوة العموم في الفعل يعني لو قلت لشخص في الأمر المثبت كل من الطعام كل الطعام لا يلزم منها نأكل جميع الطعام، فلو أكل حبة يكفي. قال سبحانه: كل من ما رزقناكم لا يلزم أكل جميع ما في الأرض من رزق الله. قال: ولا في غيره فيما يجري مجرىه. أي مجرى الفعل. قال في الفعل وغيره أي غير الفعل. أيضا لا يصح فيه العموم مثل القضايا التي حكم بها النبي صلى الله عليه وسلم في الخصومات. مثلًا وسلم. قضى بشاهد ويمين هل يعتبر عاماً أم خاصاً في تلك القضية ومثل أن النبي سلم قال لزبير اسقي إلى الجدر فهل يسقي إلى الجدر أم بشيء يسير أولاً هذه خاصة بالزبير لما أغضب الرجل الأنصاري النبي صلى الله عليه وسلم وكذلك المسلم صلى قضى بشهادة واحد عن اثنين كان في شهادة خزيمة قال هذا خاص لا يكون عاما ويكون مصنف رحمه الله بهذا انتهى من العام وألفاظه من اين ناخذ العموم وهو ان ناخذ من الالفاظ فقط نعم والله اعلم صلى الله عليه وسلم محمد